يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعذب عنه مثقال ذر وانت في سماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك لا يعذبه الهم القار كتاب مبين ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا ليحد ليجازي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. sahur من ربك هو الحق ويرى الذين أوذوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد الذي ينزل إليك من ربك هو الحق ويهدي وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم وقال الذين كفروا الا ندلكم على رجل ينبئكم هل ندل يُقِيمُ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَلَمْ نُدْرِكْكُم عَلَى رَجُلٍ إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذباً أم به جنة أفترى ترى على الله كذبا أنبي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ الشَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفًا من السماء إن كنخصف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد ولقد آتينا داود منا فضلا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير يا جبال أوبي بما هو الطير وألنا له الحديد وألنا له الحديد, الحديد أنعمل سابغات وقد في وقدر في السرد وعملوا صالحا أنعمل تابرات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير إني ليس ليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وليس ليمان الريح شهر. أسألنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وأسألنا له عن القطر ومن الجن من يعمل بين من يظلم منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير ومن يظلم منهم عن شئ من محاربه وتماثيل وجفان كالجواب يعملون له جنين كالجواب وقودور الراسيات وجبان كالجواب وقودور الراسيات يعمل آل داود شكرًا يعمل. عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته دابة الأرض فلم <تصفيق> إِلَّا دَبَّتِ الْأَرْضُ تَأْكُلُ مِنْهَا فَأَتَتْ <تصفيق> فَلَمَّا حَرَّتْ بَيْنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَع يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد فلما قر تبينت الجن أن كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبعين في مسكنهم آية، لقد كان لسبعين في, في مسكنهم آية، جنتان عين يمين وجمال، جن. جن... تاني عين امين وجمال قولوا من رزق ربكم واشكروا قولوا من رزق ربكم واشكروا بلدة طيبة ورب غفور بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل عليهم وبدلناهم بجنتيهم وبدلناهم بجنتيهم جن. ذواتي أكل خمط وأسل وردلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأسل أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وهل نجازي إلا الكفور ذلك جذيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا أياما آمين صيروا بياليا و أياما آمين فقالوا ربنا بعيد بين أسفارنا و ظلم قالوا رب بنا بايدين اشفارنا وظلموا انفسهم وظلموا انفسهم فجعلناهم احابيث ومزقناهم كل ممزق وَاظْلَمُونَ اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّمَا مَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ إن في ذلك آيات لكل صبار أكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا المؤمنين وقد صدق عليهم إبليس وأنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وما كان ما في شن إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن من هو منا في شك وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حبيب قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم قال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير و... من ده إلا لمن أذن له ولا ت العلي الكبير وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل من يرزقكم al <todohan> يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل يجمع بيننا ربنا ثم هو الْفَتَّاحُ الْعَلِيم قُلْ أُغْنِيَ الَّذِينَ الْحَقَّتْ بِهِمْ شُرَكَاءَ أَكَلَّا قُلْ أُغْنِ الَّْذِينَ الْحَقَّتْ حكيم بل هو الله العزيز الحكيم يرون ونذير وما ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون نذيرا ونذيرا el wa ساعة ولا تستقدمون قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون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 عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول ولو ترى بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا صددناكم عن الهدى فَوَنَّ هَلْ يُجْدُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَجَعَلَ الْأَغْلَالَ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبتط الرزق لمن يشاء ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبتط الرزق لمن يشاء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 لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء يُرَازِقِيم وَمَا كانوا يعبدون الجن قالوا سبحانه ذو <تصفيق> قوة لا <تصفيق> الذين كفوا للحق لم ما جاء I mean رسولي وكذب الذين من قبلهم وما بلوا مع شر وما أتيناهم فكذبوا رسولي فكيف كانكِ؟ فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقولوا إلا ما لنا وقرادات ما تتفكروا ما بصاحبكم نذير لكم بين يدي عذاب شديد ما بقائكم على الله قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ <تصفيق> جَاءَ فبما يقول مكان بعيد وقالوا آمنا به وأنا لو متناهش من مكان بعيد وقد كفروا بي ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وقد كفروا به من قول ويقذفون بالغيب وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءهم